يا كن عبد ويا كن استعين إهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقبوب عليهم ولا الضال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذنوا سافض الراء الله من ما قالوا وكان عند الله وجهها يا أيها الذين آمنوا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 إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أي يحملناها وأشفقنا منها فأبينا أي يحملناها منها وحملها الإنسان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 ليلة القدر وما أدرى ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أم. سلام هي حتى ما طلع الفجر الله الله